يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة في ظلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز